أخرى ثم إلى ربكم رجعكم فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبنوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور Allahu akbar